الهداء إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا والكافى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا